Ah uh...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 أخي ستبيد جيوش الظلام ويشريق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمونا من بعيد ترى الفجر يرمونا من بعيد أخي قد سرت من يديك ما أبنت أن تشلّ بقيد الإما، سترفع قربانها للسماء مخضابة بوسام الخلود، مخضابة بوسام الخلود. أخي هل تراك سمت الكفاح وألقيت عنك هليك الصلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع من جديد أخي اليوم صلب المراص أدوك صخور الجبال الرواص غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثأر لكن لرب بِنْ وَدِينٍ وَأَمْضِ عَلَى صُنَّتِ فِي يَقِينٍ فَإِمَّا إلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إلَّا اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ وَإِمَّا إلَّا اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ أَخِي إِنَّنِي مَا سَأَمْتُ الْقِفَاء ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد واني على ثيقه من طريقي الى الله ربي السنا والشروق فان عافني السوق او عاقني فاني امين لعهد الوثيق فاني امين لعهد الوثيق اخيف ضلالا صفيت للوراء قد ضغطت الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بغير ما يظل الجناح ولن نستذلى ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ضرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفاة الشمو وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن نلقى أحبابنا فروضت ربي عدة لنا وأطيارها رفرفت حولنا. فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود اخي انت حر وراء السدود اخي انت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد آه آه آه آه آه آه, آه Ha ha ha